وَإِذَا رَأَوُتْ جَارَةً أَوْ لَهُ وَنِ فَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ الْجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَزِيقِينَ